وما زاد على ذلك فهو استحاضه وما تراه المرأة من الحمرة والسفره والكدره في أيام الحيض فهو حيض حتى ترى البياض الخالص والحيض يسقط عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاه ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت ولا ياتيها زوجها ولا يجوز للحائض ولا الجنب قراءه القران ولا يجوز لمحدث مس المصحف إلا أن يأخذه بغلافه وإذا انقطع دم الحيض لاقل من عشرة أيام لم يجوز وطؤها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاه كامل فإن فان انقطع دمها ل 10 جاز وطؤها قبل الغسل والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري واقل الطهر عشر يوما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 كان الحديث بالمجلس السابق عن المسح على الخفين تقدم ما يتعلق بالمسح على الخفين من حيث الشروط وكذلك ايضا الكيفية وكذلك ايضا ما يتعلق بمشروعية المسح على غير الخفين كالجوارب وان الامام ابي حنيف رحمه الله تعالى يشترط أن يكون المسح على الجوارب مجلديين أو منع عليه وعند ابي يوسف ومحمد انه لا يشترط ذلك وانه يصح المسح على الجوارب اذا كان سخيني وكذلك أيضا تقدم ما يتعلق بالمسح على الجبيرة وذكرنا أحوال المسح على الجبيره وذكرنا أن هناك فروقا بين المسح الكفين والمسح الجبيرة ومن الفروق ايضا أن المسح على الخفين يكون على على الخف كما ذكر المؤلف أما المسح الجبيرة فانه يكون لجميع الجبيرة فاذا مسحت على الجبيرة فانك تمسح اعلاها وأسفلها وجوانبها أما الخف فإن المسح عليه انما يكون على اعلا كما تقدم لحديث علي السابق ثم شرعنا في باب الحيض وتقدم أن الحيض في اللغة السيلان يقال حاض الوادي إذا سال واما في الاصلاح فهو دم طبيعه وجب الله يخرج من الانثى في أوقات معلومة ويعرفه علماء الحنفيه كما جاء في كتبهم بانه دم ينفضه رحم امراه سليمة عن داء وصغى رحم امراه دم ينفضه رحم امراه سليمه عن داء وصغى وهذا هو معنى التعريف الاول فقولهم دم امرات سليمه عن داء يعني انه دم طبيعه وجبل ليس دم حدث كدم الاستحاضه ليس دم مرض وعله كدم الاستحاضه وصغر يعني كما سياتينا ان شاء الله ان دم الحيض لا خروج دم الحيض لكي يعتبر حيضا شرعا لا بد ان يخرج في وقت معين من عمر الانثى كما سياتي و دم الحيض الاصل فيه القران والسنه والاجماع كما تقدم و دم الحيض هذا كما سلف دم كتبه الله على بنات آدم ف عباس رضي الله تعالى عنهما يرى ان ابتداء الحيض انما كان على حواء عليه السلام وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما يرى ان ابتداء الحيض انما كان على نساء بني اسرائيل اول ما حدث الحيض انما كان على نساء بني إسرائيل والله اعلم عموما سواء كان ابتداء الحيض على حواء أو على بني اسرائيل فإن احكامه ثابته في الشريعه ولا يظهر والله اعلم ما ذهب اليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه كما في حديثها هذا الشيء كتبه الله على بنات آدم فقوله على بنات ادم يشمل جميع بنات ادم من بني اسرائيل ومن غيرهن و وقوله كتبه كتبه الله على بني ادم يعني كتبه كتابا كونيا قدرية قال أقل الحيض ثلاثه أيام ولياليها فما نقص عن ذلك فليس بحيض فهو استحاضه الفقهاء رحمهم الله تعالى يحددون ما يتعلق بدم الحيض لا من حيث المدة ولا من حيث السن الذي يمكن أن يكون حيضاً اذا اصاب المراه فما يتعلق بمدة الحيض كذلك ايضا مدة الطهر هذه هذه يحددونها يحددها العلماء رحمهم الله كذلك ايضا السن الذي إذا أصاب المرأة فيه دم الحيض يكون حيضاً يحددونه كما سيأتي ان شاء الله فقال لك المؤلف رحمه الله أقل الحيض ثلاثه أيام ولياليها ثم قال واكثر الحيض عشره ايام ولياليها فما زاد على ذلك فهو استحاضه فمن حيث المده اقل دم الحيض ثلاثه ايام وعلى هذا اذا رات المراه الدم لاقل من ثلاثة أيام فليس حيضا شرعا وان كان حيضا وجودا الا انه ليس حيضا شرعا بمعنى انها لا تثبت له احكام الحيض من ترك الصلاة والصيام ونحو ذلك الى اخره كذلك أيضا إذا زاد على عشرة أيام فانه ليس حيضا شرعا ولهذا حكم عليه المؤلف رحمه الله تعالى بانه استحاضه وهذا هو الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والراي الثاني راي امام احمد الشافعي ان اقل الحيض يوم وليله أن اقل يوم وليله واما بالنسبة لاكثره ف عشر يوماً قل له يوم وليله واكثره 15 يوما وعند مالك أن اقل له يعني أنه إذا خرج دفقه واحده فهي حيض وهذا اوسع المذاهب وأما بالنسبة لاكثره ف15 يوما وهذا مسلك الائمه رحمهم الله تعالى في التحديد والمسلك الثاني مسلك ابن تيميه رحمه الله أن ما يتعلق بمدة الحيض ليست محدده شرعا بمعنى أن المراه متى رات الدم المعروف عند النساء بصفاته فانه حيض متى رات الدم المعروف عند النساء بصفاته فانه حيض بدليل ان الله سبحانه وتعالى علق احكام الحيض على وجود هذا الاذى كذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم علق احكام الحيض على وجود الحيض دون أن يربط ذلك بمدته قال الله عز وجل ويسالونك عن المحيض ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزل النساء في المحيض حتى يطهر فإذا تطهرنا فاتهن من حيث امركم الله فالله سبحانه وتعالى علق الاحكام على وجود هذا الاذى كذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضه اجلسي قد ترى تحبسك حيضتك وقال فاذا ادبرت الحيضه فاغسلي عنك الدم وصلي ف دليل علق الامر على وجود هذا البلاء فمتى وجدت المراه هذا الدم بصفاته فانه يعتبر حيضاً تأخذ فيه احكام الحائضات من عدم وجوب الصلاة والصيام وغضاء الصوم عدم الجماع وتحريم الطلاق الى اخره احكام كثيرة ودليل ذلك كما سالنا ودم الحيض له صفات دم الحيض له صفات الصفه الأولى الثقونه فهو دم ثقيل والصفه الثانية الرائحة فله رائحه كريهه والصفه الرابعة اللون فلونه يميل إلى السواد والصفه الرابعة أنه لا يتجمد دم الاستحاضه يتجمد اما دم الحيض فانه لا يتجمد لانه تجمد في الرحم قبل أن ينزل فدم الحيض يكون متجمدا على جدار الرحم فاذا جاء وقت نزول هذا الدم فانه يتكسر ثم يخرج فهو يكون تجمد قبل ذلك وحينئذ اذا خرج من المراه انه لا يتجمد قال فما نقى نقص عن ذلك فليس بحيض فهو استحاضه واكثر الحيض 10 ايام وليليها وما زاد على ذلك فهو استحاضه واما بالنسبه للسنين نعم اما فجمهور العلماء يقولون أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنوات لمذهب الامام ابي حنيفه والشافعي واحمد اقل سن التحض فيه المراه تسع وعلى هذا لو أن الجارية رات الدم قبل تسع سنوات فليس حيضا شرعا واكثر زمن تحيض فيه المراه على المشهور من مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى أنه خمس وخمسون سنه بمعنى اذا رات الدم قبل 55 بصفاته فهو حيض لكن لو تم لها 55 فان ما تراه بعد ذلك استحاضه لا ياخذ احكام الحيض نعم <تصفيق> والامام أحمد رحمه الله يقول بان قله من جهه السن 50 عاما و وأما أقله فكما تقدم تسع سنوات والمسلك الثاني كما ذكرنا مسلك ابن تيميه رحمه الله تعالى أن هذا لا يحدد لا من جهه المدة ولا من جهه السن لأن الله سبحانه وتعالى علق الاحكام على وجود هذا الاذى كذلك ايضا النبي عليه الصلاه والسلام وقال المؤلف رحمه الله واكثر الحيض 10 أيام ولياليها وما زاد على ذلك فهو استحاضه يعني عرف لك المؤلف رحمه الله دم الاستحاضه يعني ان دم الاستحاضه هو دم لا يصلح ان يكون حيض ولا نفاس وهذا التعريف صحيح دم الاستحاضه دم لا لا يصبح ان يكون حيض ولا نفاس فما زاد على 10 أيام هذا لا يكون حيضاً على المشهور من المذهب وإنما هو استحاضه كذلك ايضا ما نقص عن 3 ايام هذا يعتبره استحاضه المهم نفهم الاستحاضه ان دم الاستحاضه هو دم لا يصبح ان يكون حيضاً ولا نفاسا والرأي الثاني في تعريف دم الاستحاضه ان دم الاستحاضه هو أن يطبق على المرأة يعني يطبق على المراه جميع الشهر أو أغلب الشهر وعلى كل حال ما ذكر المؤلف رحمه الله من تعريف دم الاحيضه بانه دم لا يصلح ان يكون حيض ولا نفاس هذا صحيح والمستحاضه لها ثلاث حالات المستحاضه لها ثلاث حالات الحالة الأولى ان يكون لها عادة يعني إذا استمر مع المراه الدم استمر مع المراه الدم فان كان لها عاده فانها ترجع الى عادتها ترجع الى عادتها هو لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ارجع المستحاضه إلى العاده اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك فاذا كانت تقول عندي العاده انا ارى عادتي من واحد إلى 6 من واحد إلى 6 ثم بعد ذلك استمر معها الدم استمر معها الدم فنقول ارجعي الى عادتك واجلسي قدر العاده ثم بعد ذلك تتسل وتصلي الى قبل الحاله الثانيه اذا لم يكن لها عاده ولها تمييز يعني ليس لها عاده اول مره يصيبها دم الحيض او لها عاده ونسيه العاده ولها تمييز يعني تقول نسيت العاده لكنني أرى الدم متميز يعني بصفات دم الحيض من كذا الى كذا نقول ارجعي ماذا الى التمييز اجلسي وقت التمييز طيب الحاله الثالثه إذا كان لها عاده وتمييز اذا كان لها عاده وتمييز العاده من 1 الى 6 التمييز من 7 الى اثني عشر هل نرجعها إلى العادة أو إلى التمييز أكثر العلماء مذهب أحمد و ابي إلى الى اخره أنهم يرجعونها إلى العادة والشافع يرجعها إلى التمييز يعني اذا كان لها عاده ولها ايضا تمييز هل نرجعها إلى العادة أو إلى التمييز فهذا موضع الخلاف والصواب ذلك ما ذهب اليه من ارجعها إلى العادة كما هو مذهب بحنيفه واحمد ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم أرجع المستحاضه إلى العادة ولان هذا اضبط إلى المرأة أضبط للمرأة إذا كان المرأة ليس لها عاده او نسيت العاده وليس لها تميز فانها تتحيض بعلم الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحيض في علم الله سته ايام او سبعه تتحيض في علم الله ستة أيام أو سبعه حسب ما يشابهها من نسائها في السن والخلق من اول ما اصابها الدم تعدل ستة أيام أو سبعه قال وما تراه المرأة من الحمرة والسفره والكدره في أيام الحيض فهو حيض حتى ترى البياض الخالص نعم يقول لك المؤلف رحمه الله ما تراه المرأة من صفرة وكدرة او أو او يعني شيء دم فيه حمره لكنه لا ياخذ صفات دم الحيض فهذه الصفره والكدرة صفره ما اصفر والكدره ماء متكدر يميل إلى السواد هذه الصفره والكدره إلى اخره هي موضع خلاف كثير بين العلماء رحمهم الله تعالى وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن هذه الصفره والكدره في دم في زمن الحيض في أيام الحيض فهو حيض يعني إذا قالت المرأة أنا ارى الدم ثلاث ايام دم وثلاث ايام صفرهه وكدره هذه الصفره والكدره نقول بانها ماذا نقول بانها حيض لا نقول بانها حيض فالصفره والكدره في زمن الحيض حيض طيب هذا القسم الأول وهذا ذكر ذكره المؤلف رحمه الله صحيح صواب خلافا لمن قال بأن الصفره والكدره ليست حيض كما يقول ابن حزم رحمه الله فالصحيح ماذا ما ذكر المؤلف هو مذهب ابي وقول اكثر العلم انها في زمن الحيض حيض. طيب القسم الثاني بعد زمن الحيض اذا رأت الصفرة والكدرة في غير زمن الحيض هذا ليس حيضا القسم كما يفهم من كلام المؤلف رحمه الله القسم الثالث أن يكون ذلك قبل نزول دم الدوره وهذا يحدث كثير من النساء قبل نزول دم الدوره طرا سفره او قدره هل هذا حيض او ليس حيضا هذا موضع خلاف والصواب انه ليس حيضا ويدل لذلك حديث ام عطيه في البخاري كنا لا نعد السفره شيئا عند ابي داود كنا لا نعد السفره والكدرة بعد الظهر شيئا كنا لا نعد السفره في البخاري شيئا في ابي داود بعد الظهر شيئا فاذا كان ذلك قبل نزول دم الدوره فالذي يظهر والله اعلم انها لا تعتبر حيضا حتى ينزل الحيض لان الله عز وجل علق الاحكام بنزول الاذى نعم فلا ت... نعم عنكم حيض قل هو اذى فاعتزل النساء في الحيض حتى ياتي الاذى طيب القسم الرابع والاخير بالنسبه للصفره والكدره إذا تجاوزت الصفرة والكدره المدة الغالبه الغالب على النساء انها ترى الحيض لمده 6 ايام 7 ايام وقليل 5 وقليل 8 لكن هذا الغالب 6 7 فاذا تطاولت مع المراه الصفره على كلام المؤلف ما دام انها في أيام الحيض في الايام العشره فهي حيض وبعد الايام العشره ليست حيضا والراي الثاني انها اذا تجاوزت المدة الغالبة سبعة ايام فليست حيضا وهذا يظهر والله اعلم انه اقرب ان هذا السفره والكدرة إذا تجاوزت سبعة أيام انها لا تكون حيضا ونفهم ان النساء يعني اكثر النساء ليس نعم اكثر النساء ما يخرج منها دم احمر دائم يعني تكون عادته سته ايام او سبعه ايام ترى الدم ثلاث ايام وثلاث ايام صفرها وكدره هكذا اكثر النساء حتى ياتي الظهر ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى حتى ترى البياض الخالص علامة الطهر علامتان للمراه علامهان <تصفيق> العلامه الاولى القصه البيضاء واهلت اشار اليه المؤلف قال حتى ترى البياض الخالص والقصة البيضة هي ماء أبيض يقذفه الرحم في نهاية الدوره الشهريه للمراه اذا انتهت دورتها الشهريه خرج هذا الدم الابيض تعرف ان تعرف النساء به الطهر والعلامة الثانيه ماذا كرهى المؤلف رحمه الله وهي وهي الجفاف التام الجفاف الدم التام يعني إذا كانت المرأة في اخر حيضها وتوقف الدم واحتشت قطنه جعلت في مكانه الدم قطنه او منديلا ونحو ذلك ثم لم ترى شيئا هنا تكون طهورت كما جاء في حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان النس كنا يبعثنا لها بالقطن فيه شيء من الدم فتقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تقول عائشه رضي الله تعالى عنها لا تعجل حتى راين قصه البيضه المهم الطهر يكون بواحد من امرين الامر الأول ما ذكر المؤلف قال لك البياض الخالص الامر الثاني الجفاف التام قال والحيض يسقط عن الحائض الصلاة هذا بالاجماع بالاجماع ان الحائض يسقط عنها تسقط عنها الصلاه ويدل لذلك حديث عائشه قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة لكن لكن ان ادركت اول الوقت ثم حاضت يجب عليها ان تقضي يعني لو ان المراه كانت طاهره في اول الوقت ثم جاءها الدم قبل جاءها الدم قبل ان تصلي يجب عليها ان تقضي كذلك ايضا لو ادركت اخر الوقت يعني طهرت في اخر الوقت قبل ان يخرج الوقت مثلا وقت العصر يخرج بغروب الشمس قبل غروب الشمس طهرت المراه يجب عليها ان تقضي صلاه العصر نعم قال ويحرم عليها الصوم نعم نعم كما تقدم وهذا بالاجماع كما تقدم حيث عاش كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلات قال وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وهذا بالاجماع ايضا قال ولا تدخل المسجد الحائض قال لك المؤلف لا تدخل المسجد وهذا قول جمهوره عندنا اللبث في المسجد ودخول المسجد فالمؤلف رحمه الله كما هو مذهب الامام مالك ان الحائض لا تدخل المسجد نعم لا, لا تدخل المسجد عند الامام احمد ان الحائض لا بأس ان تدخل المسجد لحاجه تدخل المسجد لحاجه وتخرج لكن لا تلبث في المسجد فدخول المؤلف يرى انها لا تدخل المسجد احمد يقول لا تدخل لا باس انها تدخل اللي احتاجت الى ذلك لكن ليس لها ان تمكث في المسجد وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو راي ان انها لبثل لبثل في المسجد هو راي الائمه الاربعه ان الحائض ممنوعه من دخول المسجد و يدل لذلك حديث عائشه لما حاضت كما في البخاري وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت فهي منعت من الطواف لماذا لانها ممنوعه من دخول المسجد وايضا ما رواه ابو حفص العقبري قال كنا كنا الحائضات كنا المعتكفات إذا حض اذا حضنا من المسجد إذا حضنا امر باخراجهن من المسجد وايضا حيث عائشه في مسلم نعم حيث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قالها ناوليني الخمر من المسجد فقالت اني حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست في يدك لكن قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا والنبي عليه الصلاة والسلام كان معتكفا والنبي عليه الصلاه والسلام يقول كان معتكفا في المسجد وأراد منها أن تناولها الخمرة تدخل يدها في المسجد فقالت إن حائض فقال ان حيضتك ليست بيدك عند الظاهرية أن ال الحائض ليست ممنوعة عن المسجد يعني ليست ممنوعة من المسجد قصة الوليدة بدليل قصة الوليدة كما في صحيح البخاري التي كان لها حفش او خبا كان لها حشف او خبا في المسجد وهذه الوليدة ما دام لها خبا في المسجد هي ستحيض وقد سكنت في هذا المكان الى اخره والذي يظهر والله اعلم ان دخول المراه الحائض للمسجد انه لا يجوز الا عند الحاجه يعني إذا كان هناك تحتاج للدخول لا باس اما اذا لم يكن هناك حاجه فلا يظهر والله اعلم جمعا بين الادله قال ولا تطوف بالبيت وهذا سياتينا في الحج ودليله حديث عائشه المتقدم افعل ما يفعل الحاج غير لا تطهر بالبيت قال ولا يأتيها زوجها هذا بالاجماع أنه لا يأتيها زوجها ويدل لذلك قول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض حتى تطهر نعم لكن متى ما تكلم المؤلف رحمه الله عن مسالتين مثلا الاولى لو اتاها زوجها هل تجب عليه الكفارة أو لا والمساله الثانيه فيما يتعلق بالاستمتاع ف ظاهر كلام المؤلف أنه لو جامعها وهي حائض أنه لا يلزمه شيء وهذا قول جمهور العلم هذا المشهور مذهب الامام ابي حنيفه انه لو وطئها وهي حائض فان, فإن فإنه فإنه لا يجب عليه كفاره ويدل لهذا أن الله عز وجل قال فاعتزلوا النساء في المحيض ولم يذكر كفارة والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس قال اصنعوا كل شيء الا النكاح كما في صحيح مسلم ولم يذكر كفاره لو, لو جامع وعند لمن احمد رحمه الله أنه إذا وطئها في الحيل تلزمه الكفاره والكفاره دينار أو نصف دينار بالخيار اما اتصدق بدينار أو نصف دينار والدينار مثقال وزن المثقال اربع اهرامات ربع أو نصفها وهذا وارد على ابن عباس باسناد صحيح وجاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يثبت لكنه وارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما باسناد صحيح وقد ذكر ابن القيم رحمه الله قال بأن الكفارة تجب يقول اصول الشريعه تدل على وجوب الكفاره وذلك أن, ان الوطء اذا كان مباحا ثم حرم لعارض تجب الكفاره فمثلا وطء الزوجه في رمضان مباح لكن حرم لعارض الصيام فاذا وطئها وهي صائم تجب الكفاره اذا وطئها وهو محرم الوطء مباح في الحج لكن لو وطئ اثناء احرام الحج والعمره وجبت الكفاره ايضا هنا وطء الزوجه مباح لكن لو وطئها في الحيض وجبت الكفاره فالاحوط ما ذهب اليه امام احمد رحمه الله وأنه اذا جامع زوجته او يجب عليه دينار أو نصف دينار قال بعض العلماء إذا وطئ في اول الحيض دينار في آخر نصف دينار وقيل إذا وطئ في الدم إذا اذا وطئ في في والكدرة والقدره يصف دينار اما بالنسبه للاستمتاع فكلام المؤلف رحمه الله أنه مباح يعني يؤخذ من كلام المؤلف أن الاستمتاع مباح ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح لكن السنه ان ان تستر المراه ما بين السرة والركبة سنة تستور ما بين السرة والركبة لحاجة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض قال ولا يجوز ولا يجوز للحائض ولا جنب قراءة القرآن وهذا باتفاق العلماء هذا المشهور مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله وهو يتفقون على ذلك أن الحائض و... أن الحائظ نعم ولا الجنب قرات القرآن الامام مالك رحمه الله يفرق بين الحائظ والجنب لكنهم يتفقون على الحائض الحائظ ليس لها ان تقرا القران نعم نعم ال... يتفقون على الجنب انه ليس له أن يقرا القرآن الامام مالك رحمه الله يقول الحائظ لها ان تقرا القران اما الجنب فليس له ان يقرا القران فعندنا اولا الحائض مذهب الامام بحنيفه واحمد والشافعي ان الحائض ليس لها ان تقرا القران وعند مالك ان الحائض لها ان تقرا القران الذين قالوا بانه ليس لها أن تقرا القران استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرا أو لا تقرا الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن لا تقرا الحائض ولا الجنب شيئا من القران وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اما مالك فانه يسدل على هذا بقول عائشه او حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اف ما يفعل الحاج غير انه الطواف بالبيت ومما يفعله الحاج قراءه القران مما يفعله الحاج قراءه القران فالذي يظهر والله على ان قراءه القران للحائض انه جائز كما هو مذهب الامام مالك رحمه الله اما الجنب فالائمه يتفقون على ذلك أن الجنب ليس له أن يقرا القرآن ويدل لهذا حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا القران ما لم يكن جنبا وايضا ثبت عن عمر رضي الله تعالى عن بسند صحيح كراهه قراءه القران للجنب يكره للجنب ان يقرا القران والكراهه في على لسان السلف اذا جاءت يراد بها التحريم نعم هذا الذي اه اه اه ذهب اليه المؤلف رحمه الله قال ولا يجوز لمحدث مس المصحف الا ان ياخذه بغلافه يقول لك المؤلف ليس لان يمس المحدث القرآن وهذا ايضا باتفاق الائمه وقد جاء في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه ان النبي ان النبي صلى كتب فيما كتب له والا يمس القرانه الا طاهر كذلك ايضا جاء هذا عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنهما وقال لك بغلافه هذا يقول لك المؤلف انه لا يمس القرآن ام ام غلاف القران لا بسن يمسه لكن ما عدا الغلاف من الاوراق ونحو ذلك لا يجوز له ان يمسه وفرق بعض, بعض العلماء قال المكتوب لا يجوز ان يمسه اطراف الورق الذي ليس فيها كتابه يجوز ان يمسه وهذه الاقوال كلها قوية هذه الاقوال كلها قوية يعني ما ذهب اليه المؤلف ظاهر إذا كان بغلاف القران فان هذا جائز ولا باس به اما بالنسبه للاوراق ده بالنسبه للاوراق اذا اتقى مس الاوراق فهذا هو الاحوط ولو مس الأوراق البياض دون أن يمس الكتابة كما سلف بعض العلماء رخص في هذا والله أعلم قال وإذا انقطع دم الحيض لاقل من عشرة أيام لم يجوز وطؤها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاه كامل وإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطؤها قبل القصر هذا تفصيل ذكره المؤلف رحمه الله بالنسبة لحل وطء المستحاضه الحائض تقدم أنه لا يجوز للمسلم أن يطئ الحائض فمتى يجوز له أن يطئها قال لك هذا لا يخلو من أمرين الأمر الأول أن ينقطع دمها لاقل من عشرة أيام يعني لدون أكثر الحيض انقطع لخمسه أيام لسته أيام قال لك لا يجوز أن يطئها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاه كامل فلا يجوز إذا انقطع لا من 10 ايام الا في حالتين الغسل أو أن يمضي عليها وقت صلاه كامل اما الغسل فهذا بالاتفاق انه لا يجوز أن يطهر حتى تغتسل بالاتفاق والقران ظاهر في هذا واما مضي وقت صلاه كامل فهذا هو المشهور مذهب الامام بحنيفه خلاف للجمهور الأمر الثاني ان انقطع دمها بعشره أيام تجس وطئها قبل الوصل يعني تم لها 10 ايام بعد العشرة 10 انقطع يقول يجوز أن يطئها ولولا لا وهذا التفصيل ذهب له المؤلف رحمه الله هو المشهور مذهب ابي حنيفه وعند جمهور العلماء لا يجوز الوطء حتى تغتسل لأن الله عز وجل قال ويسرك عن المحيض قل هو ادنفع اعتذر النساء في المحيض حتى يطهرن فاذا تطهرن يعني اغتسلن فاتوهن من حيث امركم الله قال والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري هذا جيد هذا كلام المؤلف رحمه الله جيد والله اختيار بن تيميه يعني الطهر الذي يكون بين الدمين المراه لا يخرج منها الدم دائما بل دم الحيض تاره يخرج تاره يرقى يعني قد يصيبها الدم في, في اليوم الأول دم في اليوم الثاني تشوف نشاف في اليوم الثالث ياتي دم هذا الطهر المتخلل بين الدمين يعني في اليوم الأول قد دم في اليوم الثامن الثاني ما جاء شيء في اليوم الثالث جاء دم فهذا الطهر المتخلل بين الدمين وش حكمه قال لك المؤلف ك الدم الجاري يعني له ماذا أنه انه ياخذ احكام الحيض ياخذ احكام الحيض وهذا الذهب ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو جيد وخلافا للامام احمد الامام احمد رحمه الله يقول بان الطهر طهر يعني يقول لك النقاء الذي يكون بين الدمين يرى انه طهر وان ان المراه تاخذ الطاهرات وبعض العلماء حده بيوم كابن قدامه قال إذا كان ليوم رات النقاء يوما فانه طهر واقل ليس طهر لكن الصواب ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وان الطهر الذي يكون بين الدمين في مدة الحيض انه دم لان لو قلنا للمراه بانه بأن هذا الدم بان هذا الطهر الذي يكون بين الدمين هذا طهر متسيل وهذا في مشقه قال واقل الطهر 15 يوما ولا غايه لاكثره نعم صحيح اقل الطهر لا حد لاكثره صح وهذا باتفاق العلماء أنه لا حد لاكثر الطهر لأن من النساء من لا تحيض اصلا نعم من النساء من لا تحيض اصلا واما أقل الطهر بين الحيضتين فيقول لك المؤلف هي خمسة عشر يوما بمعنى لو أن المرأة طهرت من الحيض وقبل ان يمضي عليها مضى عليها 12 يوما هي طهرت من الحيض مضى عليها 12 يوما بعد ان مضى عليها 12 يوما رات دما هذا الدم الذي رأته هل هو حيض او ليس حيضا على كلام المؤلف انه ليس حيضا لا بد ان يكون اقل الطهر كم خمسة عشر يوما نعم وهذا اللي ذهب اليه المؤلف هو مذهب مالك وعند الامام احمد رحمه الله تعالى أن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما والراي الثالث راي ابن تيميه انه لا حد لذلك وان المرأة إذا رات الدم المعروف عند النساء يعني المراه رات الدم المعروف عند النساء بصفاته فانه حيض قال رحمه الله تعالى ودم الاستحاضه نعم والمؤلفون يستدلون على هذا ما تقدم يعني اكثر نعم كما سياتي قال ودم الاستحاضه هو ما تراه اقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة أيام فحكم حكم الوعف الدائم لا يمنع الصوم ولا الصلاة والوقت وهذا صحيح صواب يعني هذا مذهب الامام ابي رحمه الله ان المراه المستحاضه تصلي وهذا بالاجماع وتصوم وهذا بالاجماع وكذلك أيضا تطء يجوز لزوجها أن يطئها وهذا هو المشهور مذهب الامام ابي حنيفه وقول جمهور العلماء خلافا للامام احمد الامام احمد يرى ان المستحاضه لا تطئ الا مع قشعه العنت يعني المشقه والصواب انها توطئ لأن الأصل في ذلك الحل نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وايضا التي استحظنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه منع ازواجهن من غشائهن قال وإذا زاد الدم على العشرة أيام وللمراه عادة معروفه ردت الى ايام عادتها وما زاد على ذلك فهو استحاضه تكلمنا عن احوال الاستحاضه قلنا الحالة الأولى أن يقول يكون للمراه ماذا عاده فاذا كان لها عادة فإنها ترد إلى عادتها وتجلس ثم تغتسل وتاتي بالواجبات الحالة الثانية أن يكون لها تمييز ترجع للتمييز الحالة الثالثه إذا كان لها عادة وتمييز ترجع إلى هل ترجع للتمييز أو العادة؟ العادة كما هو مذهب احمد ومذهب الامام ابي رحمه الله الحالة الثالثه اذا لم يكن لها عاده ولا تمييز او لها عاده ونسيت العاده فانها تتحيض في علم الله ستة أيام او سبعه من اول ما أصابها الدم قال وان ابتدات مع البلوغ مستحاضه فيحيضها عشرة أيام كل شهر والباقي استحاضه يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله هذه المراه ليس لها عاده من اول ما اصابها الدم اطبق عليها الدم من اول ما اصابها الدم اطبق عليها الدم فيقول لك المؤلف تجلس عشرة أيام هذه العشرة 10 تكون ماذا حيث والباقي يكون استحاضه لأن أكثر مدة الحيض على المشهور من المذهب عشرة ايام من المذهب الامام رحمه الله عشرة أيام <تصفيق> هو الراي الثاني أنها ما تجلس 10 وانما تجلس كم 7 كما تقدم لنا في احوال المستحاضه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحيض في علم الله ستة ايام أو سبعه ولان السته والسبعه هي غالب الحيض فالذي يظهر منها تجلس سته أو سبعه حسب من يشابهها من نساء ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي لكن على كلام المؤلف رحمه والله انها تجلس أكثر الحيض عشرة أيام ثم تغتسل وتصلي قال والمستحاضه ومن به سلس البول والرعاف والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرق يعني لا يتوقف جاءت لوقت كل صلاه فيصلون بذلك الوضو في الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يحتض هذا بالنسبه لمن به حدث دائم كالمستحاضه ومن به سلس البول أو سلس النجه ما حكم هذا المؤلف مذهب الامام ابي حنيفه ومذهب احمد توسط عندنا طرفان ووسط مذهب ابي حنيفه واحمد انهم يتوضؤون لوقت كل صلاه يتوضؤن لوقت كل صلاه لحديث عائشه في المستحاضه بان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضه توضئي لكل صلاه يعني لوقت كل صلاه اشد من هذا راي الشافعي انها تتوضا لكل فريضه تتوضا لكل فريضه يعني مثلا لو ارادت أن تصلي فرضتين في وقت واحد ها فانها ماذا تتوضى كم مره تتوضى مرتين لكن عند أبي حنيفه واحمد إذا ارادت أن ان تصلي فرضتين في وقت واحد يعني قضا وادى يكفيها ماذا وضوء واحد والراي الثالث عكس هذا وهو مذهب الامام مالك رحمه الله وان هؤلاء اصحاب السلس لا يلزمهم ان يتوضؤوا حتى ياتي حدث آخر يعني هذا الحدث المستمر لا ينقض الوضوء هذا الحدث المستمر يرون انه لا ينقض الوضوء فمثلا من به استحاضه الاستحاضه لا تنقض الوضوء حتى ياتي حدث طبيعي كبول او غائط أو نوم أو نحو ذلك أما هذه الاحداث فإنها لا لا تنقض واما ما جاء في حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المستحاضه تتوضا لكل صلاه فهذا هذا مدرج ليس من النبي عليه الصلاه والسلام وانما هو مدرج في الحديث فيظهر والله علمنا ماذا ذهب اليه امام مالك رحمه الله في هذه المساله أنه اقرب الى الصواب وهو ارفق بمن عندهم احداث مستمره فنقول هذا الحدث لا ينقض الوضوء ويزاول جميع العباده حتى ياتي حدث اخر طبيعي وهو الذي ناقض الوضوء قال المؤلف رحمه الله فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم وكان عليه استئناف الوضوء لصلاه أخرى اتقدم الكلام عليه وذكرنا أن مذهب مالك ماذا هل يبطل الوضوء أو لا يبطل أنه لا يبطل وهذا على ما ذهب اليه الامام ابو حنيفه والامام احمد رحمهم الله وذكرنا أن اشد المذاهب في هذا هو مذهب الشافعي رحمه الله قال والنفاس هو الدم الخارج عقب الولاده النفاس في اللغة ماخوذ من التنفس وهو التشقق والانصداع ماخوذ من التنفس وهو التشقق والانصداع واما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله بقوله هو الدم الخارج عقب الولاده فالنفاس هو الدم الخارج بعد الولاده الذي يخرج مع المرأة الدم الخارج مع المراه له ثلاث حالات نعم الدم الخارج من المراه اثناء الولاده له ثلاث حالات الحالة الأولى ان يكون خروجه بعد الولاده ولدت ثم خرج الدم حكمه ماذا هذا حكمه نفاس باتفاق الأئمة هذا نفاس باتفاق الائمه القسم الثاني ان يكون خروجه مع الولاده يعمل القسم الثاني أن يكون خروجه مع الولاده وهي تلد خرج منها الدم دم اه ف احمد ومالك انه نفاس احمد ومالك انه نفاس الشافعي ليس نفاس ابو حنيفه رحمه الله الحنفيه المشهور من مذهب الامام في حنيفة هم يقولون نفاس لكنهم يقولون يشترط أن يخرج أكثر الولد يقولون النفاس يشترط أن يخرج أكثر الولد فاصبح عندنا الآن الدم الخارج أثناء الولاده فاحمد يرى انه نفاس كذلك ايضا مالك ابو الشافعي يقول ليس نفاسا وعند ابي حنيفه انه نفاس بشرط ان يخرج أكثر الولد طيب القسم الثالث ها الدم الخارج متى قبل الولاده الدم الخارج قبل فكلام المؤلف ها قال لك عقيب الولاده كلام المؤلف هل هو نفاس وليس نفاسا هل يعتبره نفاسا قال لك عقيب الولاده يؤخذ من كلامه انه ليس نفاسا نعم انه ليس نفاسا وهذا قول اكثر العلماء وعند الامام احمد انه يكون نفاسا بشرط وجود الاماره يعني وجود الطلق وان يخرج قبل الولاده بزمن يسير كيوم يومين عند الامام احمد اشترط يكون نفاس لكن بشرط ماذا ان يوجد الطلق ها وان يكون قبل ولادتها بزمن يسير كيوما يومين والذي يظهر والله اعلم انه اذا وجد الطلق فيظهر في انه نفاس اذا وجد الطلق فانه نفاس اما الماء الذي يخرج مع المراه قبل أن ترى الدم ها الماء يعني المراه اذا ارادت تلد خرج منها ماء قبل ولادتها هذا الماء الذي يخرج هل هو نفاس ولا ليس نفاسا تقول ليس نفاس ولا تترك الصلاه يعني يجب ان تصلي ولا تترك الصلاه وهذا الماء ايضا على الصحيح انه لا ينقض الوضوء وهو طاهر وتصلي ولا تترك الصلاه قال والدم الذي تراه الحامل وما تراه المراه في حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضه تقدم الكلام طيب بالنسبه للحامل الدم الذي تراه المرأة الحامل هل هو حيض او ليس حيضا قال لك المؤلف ليس حيضا نعم وهذا قول اكثر العلماء يعني قول احمد والشافعي ان الحامل لا تحيض خلاف لمالك مالك يقول الحائض تحيض واختيار ابن تيميه والصواب في ذلك أن الحامل لا تحيض كما ذهب المؤلف وعلى هذا لو ان الحامل رات دم هل نعتبره حيضا او لا نعتبره حيضا ليس حيضا نعم هذا ليس حيضا وهذا الآن كلام الاطباء الان يعني كلام الاطباء الان في الوقت الحائض يقولون لا يمكن ان تحيض الحامل لماذا لان الحيض كما تقدم دم يتجمد على جدار الرحم فاذا جاء وقت الدوره يتكسر ثم يخرج إذا كان الجنين موجود في الرحم ما في تجمد للدم ما في دم يتجمد فما ذهب اليه المؤلف رحمه الله أن الحامل لا تحيض صحيح نعم صحيح وهو قول اكثر اهل العلم خلاف اللي من قال بان تحيض كابن تيميه وابن القيم وقال به مالك رحمه الله الصواب انها لا تحيض وهذا الذي ايده الآن قول الاطباء في الوقت الحاضر ويؤيده ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطأ حامل, حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضه فدل ذلك على ان النساء اما حيض او حمل لا تطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضه لو كانت الحامل تحيض قال لك حتى تحيض لانها ستحيض وهي حامل فدل ذلك على ان الحامل لا تحيض قال امام احمد رحمه الله إنما تعرف النساء الحبل بانقطاع الدم يعني المراه تعرف انها حامل متى ها اذا انقطع عنها دم الحيض نعم دم الحيض واما الذين قالوا بانه حيض قالوا بان الله عز وجل قال ويسعكن المحيط يقولوا اذًا فاعتذر النساء في المحيط فمتى وجد هذا الاذى الادى فهو حيض لكن الصواب ذلك كما هو الان مقرر طبيا ان الحامل لا تحيض قال وقل النفاس لا حد له وهذا صواب هذا باتفاق الائمه أن النفاس لا أقل لحد لأن المرأة المراه قد تلد ولا ترى دم قال واكثره 40 يوماً وما زاد على ذلك استحاضه أكثر النفاس كم 40 يوما وهذا مذهب أحمد وابي حنيفه يعني أكثر النفاس 40 يوماً وعند مالك والشافعي 60 يوما مالك والشافعي 60 يوما والصواب في ذلك ما ذهب اليه المؤلف ما ذهب اليه الامام ابو حنيفه واحمد ان اكثر الحي ان اكثر النفاس 40 يوما هو الصواب وهذا هو الوارد عن ابن عباس باسناد صحيح وقد جاء ذلك في حيث ام سلمة لكن في ضعف لكنه وارد عن ابن عباس باسناد صحيح وهذا أيضا هو الذي وافق الطب في الوقت الحاضر ماذا يقول الاطباء الاطباء يقولون النفاس السوي ستة اسابيع الاطباء الان يقولون ان النفاس السوي ستة اسابيع يعني 40 يوم يعني 40 يوما هذا النفاس السوي وايضا نعلم أن النفاس ليس بالضرورة أن ترى كل ال40 دما قد ترى دم لمده 10 ايام لمده 20 يوم ثم بعد ذلك الباقي يكون ماذا يكون صفرها وكدره حتى يتم لها 40 فاذا تم لها 40 فانها تغتسل وتصلي قال وإذا تجاوز الدم ال وقد كانت هذه المرأة ولدت قبل ذلك ولها عادة في النفاس ردت إلى أيام عادتها وان لم يكن لها عاده فابتدا نفاسها 40 يوما نعم نعم هذه المساله يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى الآن أكثر النفاس كم ها 40 يوما طيب الان تجاوز الدم ال تجاوز الدم ال قال لك المؤلف رحمه الله هذه المرأة التي تجاوز دمها 40 تجاوز دمها 40 يوما لا تقل من حالتين الحالة الاولى ان يكون لها عاده فنجعل الدم الزائد هذا ماذا عاده نقول نرده الى العاده والحاله الثانيه ان لا يكون لها 40 فهذا لا يكون عاده وانما يكون في حكم الاستحاضه نعم يعني اذا تجاوز 40 يوما فاذا كانت هذه المرأة سبق لها قبل النفاس عاده كانت معتاده فنجعل ما زاد على الدم اجعله ماذا ها عاده اذا لم يكن لها عاده ما كان لها عاده فما زاد على النفاس ال لا يحسب عادة وهذا اللي ذكر المؤلف رحمه الله صواب لكن اشترط لكي نحسبه عادة يعني اشترط لكي نحسبه عاده أن يكون بمصافاتنا من عاده قال المساله الاخيره عندنا قال ومن ولدت ولدين في بطن واحد في بطن واحد فنفاسها ما خرج من الدم عقب الدم الأول عند أبي حنيفه وابي يوسف وقال محمد وزفر نفاسها ما خرج من الدم عقب الولد الثاني اذا ولدت المراه ولدين ولدت ولدين الولد الأول يوم السبت والولد الثاني وضعته يوم الاثنين هل نحسب من يوم السبت ولا نحسب من يوم الاثنين ها ابو حنيفه الامام من يوم السبت ومعه ابو يوسف يقولان من يوم السبت و محمد وزفر يقولان متى من يوم الاثنين من القدم الثاني فابو حنيفه وابو يوسف من يوم السبت محمد وزفر يقولان متى من يوم الاثنين يعني عقب الولده الثاني والصواب في ذلك نجمع نجمع بين القولين فنقول ان ان ولدت الثاني لما ولد الثاني انتجدد دم زاد الدم عند المراه تغير الدم وزاد يحسب من الثاني وان كان الدم على طبيعته لما تجدد نحسب كما قال الامام من اليوم الاول فنقول التفصيل هذا يجمع بين القولين الولد الثاني انتجدد دم للولد الثاني زاد للولد الثاني فنقول نحسب من امته ها من وغرث الثاني اذا لمس يد الدم نحسب من متى من الاول والله وعلى <تصفيق> ما من حت حبانا الذي علمنا البيان العلم نور ساطع لا ينطفئ